بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقبل أن نواصل في ذكر أحداث أخرى من أحداث العام السابع قلت قبل أن نواصل في سرد أحداث العام السابع فنضع حوصله لما جرى في غزوة خيبر الأحداث التي صاحبتها ولازم فقط في شهر ربيع الثاني أي ما رأيناه الآن إلى غاية الآن من احداث العام السابع هو ما جرى في شهر الله محرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول فحاصل ما جاء في غزوة خيبر والأحداث التي صاحبتها قبلها بعدها بقليل أثناءها هو ان نذكر بنقاط رئيسة حتى ترسخ تلك المعلومات في الذهن فاسم الغزوة هو خيبر وهي الغزوة الثالثة والعشرون من غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي خزوة رقم 23 فصميت خيبر نسبة إلى المدينة التي تقع حوالي 160 كيلومتر بعيدة عن المدينة في الطريق إلى الشام وهذا هو مكانها تقع في الطريق إلى الشام بعيدة عن المدينة بحوالي 160 كيلومتر. وكانت في شهر محرم كانت في شهر محرم ونحن نعلم جيدا أنه لا يجوز البدء بقتال في شهر الله المحرم إلا أن رسول الله عليه الصلاه والسلام يعلم جيدا أن هؤلاء اليهود اتخذوا خيبر حصونا يبثون من خلالها ويذيعون ويؤلبون الأعراب عليه فهم وراء ما كان يقوم به الأعراب من نهب وسلب وتجهيز لغزو المدينة كما وسبب الغزوة هذا هو كان يهود خيبر لم يزالوا مع كل ما حدث لهم مع كل ما رأوه يوم بني قريضة ومع ذلك كانوا لا يزالون يخططون وليقيموا وينهضوا ويشهدوا الهمم لغزو المدينة وقد ساءهم جدا ما حدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش من صلح فهذا كان لهم بمثابة فاجعة، فمن الان يريدون أن يشهدوا همم الأعراب لأن هؤلاء العرب لا يعرفون صلحا ولا مفاوضه ولا عهود ولا مواثيق ولا شروط. هؤلاء يعرفون شيء فقط قطع طريق ولا شيء بعد ذلك. استخلف على المدينة سباع بن عرفة كما رأينا وهذا كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام استخلفه فهو يدل على كمال, كمال فيه من ناحية سياسة وإدارة الأشياء وحامل لواء المسلمين هو علي بن بيطالب الذي فتح الله تعالى على يديه في 1400 مقاتل وقيل 1600 مقاتل لأن حامل اللواء في المرة الأولى فأينها أبا بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم علي بن بيطالب فتح الله تعالى على يديه وقائد العدو هو ملك خيبر الهالك. الذي كان يقول أنا مرحب أنا الذي سمتني خيبر مرحب فهذا كان عدد اليهود في غزوة خيبر عشرة ألف عشرة آلاف مقاتل تصوروا عشرة ألف مقاتل يقاتلون المسلمين لا يزيد عددهم على ألف وستمائة مقاتل ومدة المكفي رسول الله عليه الصلاه والسلام خارج المدينة قرابة شهرين كاملين لأن خروجه إلى خيبر كان من ورائه فتح لبعض المدائن الأخرى فدك ووادي القرى وتيماء إذن فنحن الآن في أوائل شهر ربيع الأول وتصنيف الغزوة عسكريا هو حصار النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم كما رأينا حتى فتح الله له ونتيجة الغزوة سقوط حصون خيبر المنيعة التي كان العرب يشيدون الأشعار بها يحكون على حصون خيبر المعروفة. شديدة المناعه المناعة وخاصة خمسة منها خمسة كانت شديدة المناعه هذه سقطت وكيف استسلموا للمسلمين وغانم المسلمون ما غانم كثيرا من الحدائق والإبل والبقر والغنم وعقدوا صلحا معهم على أن يشتغلوا في خيبر يهود يعملوا في خيبر ويعطوهم الشطر كل عام فصاروا أذلة من بعد عزة وفتح عليه الصلاة والسلام بعدها قلنا فدك وواد القرى وثيمان أهم الأحداث التي صاحبت هذه الغزوة في مقدمتها لا شك هو عودة المهاجرين عودة المهاجرين الذين هاتوا إلى الحبشة جعفر نبي طالب ومن معه وتحمل تلك السفينة أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مجيء الأشعريين أبو موسى ومن معه من اليمن اسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هناك أحداث عظيمة جدا وإسلام عمر بن العاص وخالب بن الوليد وعثمان بن طلحة هذا عثمان بن طلحة هو سادن الكعبة والذي كان يمسك مفاتيح الكعبة فهذا أسلم كانت فاجعه لقريش ايضا تحطمت معنويات قريش تماما فأسلم قائدها في الجيش وأسلم داهيتها في المعارك عمر بن العاص وسادن كعبتها فقد خسرت فلذات اكبادها ومن أبرز الأحداث زواجه من ام حبيبة وصفيه بنت حيي من بن أخطب راينا كيف أحسن إليها فاعتقها وتزوجها وصارت اما للمؤمنين هذا قلنا قد سدلنا به الستار عن أحداث خيبر نواصل الآن في ذكر ما جرى في العام السابع هذا العام السابع مليء بالنشاط لكن سو المقدمة إن قلنا النشاط على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة كان ينصب في واديين واسعين جدا النشاط العسكري ونحن الآن معه والنشاط الدعوي كيف كان يبثر من الدعوة إلى الله تعالى فكانت حان الوقت الآن ليعود إلى نشاطه الدعوي الذي كان قد بدأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى خيبر كان قد عزم على أمر عظيم في الوقت نفسه خطير جدا يعني خطير لابد أن تعيش معه عليه الصلاة والسلام لتدرك هذه الخطورة وهو إرسال الرسل إلى الملوك وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى اليوم إرسال الرسل إلى ملوك الأرض وجبابرتها وعظمائها وسلاطينها قلنا حان الوقت لمواصلة ما بدأه عليه الصلاة والسلام فالعام عام دعوة العام السابع هذا عام دعوة لتروا كيف فتح الله تعالى بعد صلح الحديبية حديبيه الذي كان يبدو لنا ذلا فهو الآن يبدو لنا فتحا مبينا كما سماه الله تعالى ويستجيب لنداء الله تعالى الذي قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ هذه وظيفته ما عليك إلا البلاغ المبين فقرر إرسال الرسل إلى ملوك ملوك الأرض جميعهم وجبابرتها إلى قادة الدول العظمى حول الجزيرة العربية لأنه دام هؤلاء هناك ف... والوقت وقت سن لا بد يستغل الفرصة الآن وقت وقت سن ما كاش حرب بينه وبين قريش فيستغل هذا الوقت في الدعوة والوصول إلى هؤلاء فلو تستخير لو أسلم قائل دولة لو أسلم ملك لأسلم أتباعه ورعاياه بالضرورة معه فهذا نصر عظيم هذا ما يحتاجه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخل بينه وبين الناس قريش خلت بينه وبين الناس من المؤكد قلت أن ردود الأفعال هذه ستكون متباينة مختلفة بحسب الشخص الذي سترسل إليه من غير المقبول يعني تخيل نفسك أنت الآن تخيل نفسك الآن ولدك الصغير, ولدك الصغير يأتي وينصحك ينصحك هكذا بجرأة قال يا أبتي افعل كذا وكذا واختيك من كذا وكذا فلا شكا ستقيم عليه الأرض وتقعدها كيف أو يأتيك إنسان تحتقره أو إنسان تحتقره ينصحب هؤلاء الجبابرة ليس لأدليهم الآن قلبك معنمش الآن قلب التاعك تعال إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجبابرة ملوك ملوك ملوك الأرض لهم ما لا يتصور من النعيم والرفاهيه والثراء والسلطة وعمرهم عاشوا ولا مرة فحيتهم واحد قالوا افعل او لا تفعل هو فقط الذي يقول افعل ولا تفعل ناس لا شك أنه مع مرور الزمن تتكون تلك الشخصية على التجبر والتكبر كيف لعربي كان يرعى الغنم في الصحاري بين شعاب الجبال يأتي الآن ويقتحم علينا العروش عرشنا جد ويطالبنا بأن نتبع نكون له أتباعا جبار من جبابرة الأرض يملك ما اتسع من الأراضي يعني, والبقاء يعني دول عظمى يأتي الآن هو عربي كان يرعى بالأمس غنما يأتي الآن ويطلب مني ماذا يطلب مني ليس الإعانة يطلب مني أن أكون له تابعا ها؟ هذا أمر خطير ربما يؤدي إلى حرب يعني يغزوه فالرسول عليه الصلاة والسلام الآن يقدم على الدعوة وهو يعلم ما يمكن أن يصدره وهذا تربية لنا هذا التربيه لنا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع ملوك الارض جبابرتها كيف يرى انه يجب عليه تبليغ وليخشى في الله لو متلئ فالله الله معه وهو ناصره احنا احيانا شخص واحد شخص واحد معروف انه انسان جبار او انسان نخشى نخشى ان نامر بالمعروف نهى المنكر هو دوله كامله دوله عليه كانت تمسك مو بس اوروبا وكانت داخل حتى في اسيا لانه كانت سلطه الروم والفرس يعني قد تغلغلت حتى في جزيرة العربي حول الجزيرة العربي المهم يأتيهم الآن ويقول تابعوني وأطيعوني والولاء الكامل لي ونترك ما يتركون ما أرفوه وموارثوه والنعيم الذي اعتادوا عليه إذا الأمر شديد الخطورة من جهة هذه مسألة ربما يشن عليه ملك وجبار حربا لا قبل للنبي عليه زد شارب خمر تعرف أنه دائما لا يترك مقارعة زجاج المقارعة زجاجة الخمر هذا تواجنه تريد أن تدعوه لكن يأتي شيء اسمها له. لا أظن أنه سيستجيب تصور النبي عليه الصلاة والسلام ليس لديه هذا المنطق جبار من جبابرة الأرض يستبعد بنسبة 99% يستبعد أنه سيسلم ومع ذلك يرسل إليه لأن الله تعالى قال فذكر فإنما أنت مذكر لست هاديا أنت وظيفك تبليل وصله الهداية اهتدى ولما اهتدى من اهتدى فإنما يهتدين نفسه ومن ضل فعليها الله عز وجل هو الذي بيده القلوب لأنك أنت أشوفه وكانت تقول أهو ما تكلمش مع أفلام لماذا ما أظن أنه سيرجع إلى الحق كأن الذي رجع إلى الحق رجع بك مشي بالله هذاك الإنسان اللي تكلمت معه وتورب يهداه كأنه بيك نشي بالله تقول لا لا بالله إيه لا بالله خلي خلي الله تعالى يفعل فعله في ذاك الرجل أيضا إذن امتعى عليك البلاء هذه لازم الناس ديرها في عليك تبليغ والصدق قل كل كلمتك وانصارف لا تنتظر لهداي هذه على الله ماشي روى الإيمان مسلم عن أنس بن مالك يخبرنا هذا الخبر العظيم الخطير والغريبة بعض الناس ربما يكتم ضحكه في نفسه فقط ينظر أنت ستأمر من هي هيرقل هي قيصر قيصر الروم عظيم الروم يتبعك أنس ينقل لنا هذا الخبر وأنه حق حدث في صحيح مسلم قال إن نبي الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى إلى كل جبار يدعوه إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول انس لأن النجاشي شبناه في المجلس الأخير انه توفي رحمه الله تعالى إذا ارسل إلى كسرى كسرى هو لقب على كل من يملك الفارس هو مصر ليس اسما هذا لقب كسرى كسرى كل من يملك ربما يكون بزر جميهر ربما يكون اسم آخر ربما يكون آن الشروان كلهم كالأكاسرة وهيراقل اسم لكل من ملك الروم هيرقل هيرقل باللغه اليونانيه والفرنسيه اسمه اركل هيرقل هذا اسمه هيرقل. هيرقل اسمه هيرقل هذا اسمه الذي سمته به امه او ابوه كما نقول بالفرنسي اركل هذا هو هيرقل لكن من يملك الروم يسمى قيصر قيصر اول من تسمى بهذا الاسم هو اغسطس هذا واحد اسمه اغسطس ماشي قبل الميلاد قرنان قبل الميلاد سمي قيصر لأنه ولد عن طريق شق البطن شق لما تستطع أمه أن تلده فاضطروا إلى أن شقوا بطنها فتعه وأخرجه فسميت العملية هذه نسبة إليه العملية القيصرية نسبة إلى قيصر الأول ماشي والنجاشي كل من ملك الحبشة فهو النجاشي واسم من مات اسمه أصحمة مأ أصحى ما الله تعالى هذا نجاشي آخر يقول لك أنه ليس بالنجاش الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أو إلى هؤلاء اضطر إلى أن يفعل شيئا ما كان عنده عليه الصلاة والسلام اضطر إلى أن يصنع خاتما له خاتم خاتم عبارة عن حلقة وفصل وبالفصل تختم أن الخاتم الذي في حلقة فقط هذا ليس ما لا لابد يكون فيه الفص لأن الفصل هو الذي تختم به تطبع به إذا إنسان عنده فقط الحديدة دون الفص الفصل الشيء الذي يكون خارج يكون ربما أسود أو ابيض هذا هو الفصل هو الذي يجعل الحلقة تصير خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له خاتم خاتم يختم به رسوله روى مسلم عن أنس دائما رضي الله تعالى وقال أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى كسر وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم لازم يكون أمر رسمي إلا بخاتم فصار رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتما حلقته فضة, أو فضة. وفيه فص. ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده كان الآن أني يشوفه لانه لأن أنس يحدث بهذا بعد سنوات وكيف كان مكتوب هذا محمد رسول الله عليه الصلاة الخط العربي له قوانين لا تجعل اسم الله فوقه شيء انت تقول بسم الله والله تحت. لا بسم الله دايما الله هذا خط, خط العربي تكتب الله فوق. فكتب محمد في سطر فوق رسول فوقه الله هو الخاتم تعالى رسول الله يقول انس بن مالك في البخاري قال كان نقش خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر محمد صطر ورسول صطر والله صطر الناس انتهى من صنع الخاتم يلا بدأ الآن إرسال الرسول أرسل انتبه أنه أرسل إلى عدد من ملوك الأرض وجبابرتها أرسل ذحية ابن خليفه الكلبي هناك أوصاف لابد أن تتوفر في الرسل أولا العلم الفهم الثقة لابد يكون ثقة لا يحرف الكلام زد واسم حسن ووجه حسن هيئة حسنة لابد فأرسل ذحية الكلبي وذحية ابن خليفه الكلبي كان من حسن هيئة حسن الوجه ذحيته خفيفة يعني تصر إذا نظرت إليه حتى ان جبريل كان يتمثل به إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة بشر كان يجيب صورة دحية الكلبي ماشي دحية ابن خليفه الكلبي أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل الى إلى ملك الروم قيصر الروم كانت جهة الرسالة الياء إ利亚 إليا هي القدس إ利亚 هي القدس اليوم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كلف دحية بأمره قالوا اوصلها الى عظيم بصرة بالشام لمن تجي من الحجاز توصل الشام اول ما يقابلك بصرة درع درع وين وصل الرسول عليه الصلاة والسلام في كان صغير مع عمه قالوا وصلها العظيم ان الشام كانت مملوكة لمن للنصارى قالوا اعطيها الملك الامير بصرة عظيم بصرة الشام هو يوصلها لهيرقل سنرى لماذا إذن دحي بن خليفة الكلبي يأتي من الحجاز إلى القدس إلى بصر الشام بصر الشام يعطيها العظيم بصر والعظيم بصر يوصيرها إلى سيده هرقل. هذا اللوء يلا السلامة دحي الكلبي كان الله معك مهم خطير الثاني يلا تفضل عبد الله بن حذاف السهم عبد الله بن حذاف السهمي أرسله إلى كسرى مالك الفرس أرسله طبعا كانت جهة الرسالة المدائن المدائن مجموعة من المدن تبعد عن بغداد بالعراق تبعد عن بغداد بثلاثين كيلومتر. ندائن المدائن مدائن كسرى معروفة أرسله هناك تقتصر مهمته على أمر أن يوصل هذه الرسالة إلى عظيم البحرين لأن البحرين كانت تابعة للفرس أعطاه العظيم البحرين وعظيم البحرين يقوم بإيصار إلى مالك الفرس كسرة. لماذا ذلك؟ لانه كانت أيام تلك ستتمخض عن حرب طاحنه بين الفرس والروم كانت راح تقوم حرب فلا يمكن الوصول اليهم فاعطيها إذن لمن الى عظيم البحرين يوصله كسرى وعظيم بصرشان شام يوصله كانت حرب راح تقوم بيناتهم إذن رسول عليه الصلاه والسلام يمكن ان يودي بصاحبه ورسوله ماشي الثالث شفنا اثنين الثالث عمرو بن اميه الضمري رضي الله تعالى أرسله إلى النجاشي أرسله إلى النجاشي وكان جهة الرسالة الحبشة هذا سيخفع البحر حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى أرسله إلى المقوقس هذا حاكم الإسكنبرية جهة الرسالة إذن مصر المقوقس هذا عظيم الأقباط وارسل خامس العلاء بن الحضرمي العلاء بن الحضرمي ارسله الى المنذر بن ساوي هذا البحرين هذا كان تابع للفرس جهة رساله البحرين ما خلاش ما كان الروم القدس طبعا ارسل الى مدائن بالعراق ارسل الى الحبشه ارسل الى البحرين وارسل الى الاسكندريه بمصر زيد ارسل صليط بن عمرو صليط ابن فبنعمر الغفاة العامري أرسله إلى هودا الحنفي هودا الحنفي إذا كان باليمنة الرياض في اليمن أرسل شجاع جاب بن وهب الأسدي إلى الحارث الغساني أمير الغساسنة بالحيرة مدينة تاني العراق وكان جنت رسالة حوران بلاد الشام حوران بلاد الشام شو حوران في النهضة حدود بين الأردن وسوريا يتبع الآن سوريا سوريا زد أرسل المهاجر ابن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري حاكم اليمن حمير جايه في اليمن إذا نشوف الآن رسول صلى الله عليه وسلم ما خله مكان إلا بعثه وأخيرا أرسل عمرو بن العاص الذي أسلم مؤخرا أرسله إلى بني الجلند هذا أخوان كان على ملك عمان كان على ملك عمان ارسلهما إليه بن عاص وذهب الجميع على بركه الله وختم رسول الله عليه الصلاة والسلام رسائله بخاتمه ليحملها اصحابه إلى من ارسلهم اليهم كل هؤلاء الاصحاب البارره الغر الميامين خرجوا يرددون لدى الله تعالى قل يا أيها الناس رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فلا بد من تبليغ الرساله للناس جميعا اذا اسلم واحد منهم واحدا راه يسلم معه رعايا بلده كامله مدينه فتصور النصر الآن ذهب فنرى مواقفه موقف كسر عظيم الفرص طبعا كان موقفه هو أقصى وأفضع وأبشع موقف في هؤلاء جميعين قد كان هذا الرجل متعجرفا هو كان بعيدا كل البعد عن اللياقة اللياقة التي تؤهله إلى أن يحكم بلدا لن ندعمك بيستعكمه لنجد لك لياقة لنجد ذوق حسن الكلام حسن التدبير الأمور حكمة بعد النظر هذا كان كتلة من الغرور كان كتلة من الغرور والكبر والتعجرف فقرأ كتاب رسول الله عليه وسلم والسلام فاستشاط غضبا وكبرا وغرورا كيف يبعث عربي رائي فقير يتيم برسالة يقدم فيها المطالب بدلا من أن يقدم معها الضرائب وليس كان يوصله كي يجي له واحد عربي غالب ها شكون اللي كافرع قال كاش موسى كل راه لازم له موسى فهذا كان يجري على أدلة ادله في ذلك الزمن يجي له عربي محملة الجمال بالهدايا والضرائب هاك. هو ها هو عملو الاخترا العربي هذا حذافه السهلي ها عملو عبد الله عبد الله بن حذافه السهمي عملو كيف كيف تخلي وراه الضرائب وراه الهدايا فاذا به يقدم له مطلب مطلب خالي من, خال من هذا لا يحتمل رجل عادي كيف بمالك الفرصه يروي لنا هذه القصة وهذا الموقف البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذأف بكتابه إلى كسرة فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرة فلما قرأه كسرة حرقه ومزقه طبعا يمزقه وحرقه قطعوا حرقه طبعا لما وصل الخبر للنبي عليه الصلاه والسلام دا عليه قال فدا عليه النبي عليه الصلاه والسلام ان يمزقوا كل ممزق استجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ويراهم الفرص اليوم ما كاش فرص ذهبت دوله المنجوس سيستجيب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بعدها هذا عبد الله بن حذاف السهمي، أدى الذي عليه مقوقس المقوقس مالك أمير الإسكندرية مالك الأقباط هذا الأمير أمير القبل ارسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه من حاطب ابن أبي بلتعال وكان المقوقس هذا رجلا أكثر تهذيبا وأكثر تالقا وأكثر اناقه وأكرم خلقا من ذلك المجوسي اللعين. المقوقص قائد يقرأ الأمور بتأل ويقرأ ما بين السطور ويقرأ ما في الهوامش ويقرأ ما في الحواشي يقرأ كلش لا ينظر فقط إلى الهيئة ينظر إلى ماذا سيقال من هذا فتثبت عن هذا الذي جاء بهذه الرسالة يدعو إلى دينه وطاعته والدخول في ولايته يقول الدخول في ولايته فهو يريد أن يرفض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذي بس هو يكون تابع للحياة راس لكن هو يريد أن يرفضها بأدب، يرفضها بديعة، بذوق حتى إذا ربما ظهر أمر هذا النبي كان لنا معه ما كان وإن هذا كافي من هذا تخلصنا منه بأقل خسائر، تخلصنا منه بأقل خسائر ما هي أقل خسائر؟ بغلة وجريتة، هذا إيش خسران؟ بغلة وجريتة هذا خسر خسران بغلة وجريتة روى البزار والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أمير القبط أهدى إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام جاريتين وبغلة بارك بارك وكان يركب البغلة الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه إحدى الجاريتين تلك الجارية اسمها ماريا القبطيه ماريا القبطية أمسكها رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه وأسلمت وتسراها لم يتزوجها تسراها التسري وملك اليمين ملك اليمين تبقى تحته فهي أم ولد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام تصبح حرة تصبح حرة وستلد له الوحيدة التي ستلد له بعد خديجة ولدا يسمى بإبراهيم لكن ليس الآن طبعا هذه الأحداث أحكي لكم في النشاط الدعوي لا شك أن شهورا قد أخذته مثل أهلها. المهم والجاري الاخرى أهداها إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. المهم هذا المقوقس هذا صحيح أنه رفض دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه رد بأدب. رد وح محترما. موقف هرقل موقف قيصر. خمط الأيام ويصل جحية الكلبي إلى بصرة الشام حيث أوصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أميرها واميرها يأخذها إلى القدس وأوصلها إلى هرقل حيث ملك الروم في تلك الأيام كان قد انطلق في تلك الأيام يعني عبد الله وقالد. شو اسمه دحية الكلبي خارج في الوقت نفسه نحن بغض ما نعطرهش على هذا الشيء في الوقت نفسه كان خارج في تلك الأيام إلى أرض الروم زعيمه مكة وقوريش إلى أرض الروم حيث الروم وخارج إلى الشام فقد حان موعد الرحلة الصيفية في التجارة ها رحلة الشتاء والصيف الشتاء لليمن والصيف. والصيف للشام أبو سفيان بن حرب الآن يتجه من مكة جو رايح وين للشام طبعا لا شيء إلا لقصد التجارة فقد انهار اقتصاد قوريش هم ذكرين تمركم شوفوا بلان داب قصة الحديبية وقصة شو اسمه زوج أبو جندل وابو بصير وجماعة معهم. أكم شوفوا بلعدها بزاد؟ ما عندش بزاف. ذو حجة بل كفرات. وحنا الآن رنا وحرم سافر ربيع دي. يعني انهار اقتصاد قريش لما كاشف مالهم ذكره بعد صلح الحديبية جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عليهم هربوا من مكة مش وداروا. ما يقدرش يروح للمدينة أخذ كين عهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومكة ما يقبل اختوى قالوا له يقاطع الطريق قطعت تجارته فانهار اقتصاده انهار تماما وانقطعت تجارته بسبب هؤلاء ودفعوا الثمن غاليه صحيح الحمد لله في ذو الحجه ولا محرم انتهى هؤلاء وبعثوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أمسك علينا هؤلاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال مروه الدخول المادينه خلوهم يتجوء، الأمور لن تصبح بعد شهر أو شهرين لا، تجار عندك ستنشط بعد شهر شهرين، فنهار اقتصاد أبو سفيان الآن يريد هذه الرحلة بأيهم خارج، فعادت قريش إلى حرية التنقل بين الشام ومكة واليمن، انطلق أبو سفيان ليتزامن وصوله مع وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وصل اسمع باللي كاين اتصال من البصرة الشام للمدينة كاين اتصال ملك الروم ذاك او هرقل كان في تلك الايام في احسن ايامه كان في نهار كان فرحان لانه دوك تشوف علاش كان فرحان قد انتصر على الفرس قد قامت الحرب وانتصر على الفرس نصرا مؤزرا تعرف باش يشكر الله انه نصارى نشا على قدميه من حمص الى القدس من حمص نشا الى القدس الى اليام من حمص راجل بسوريا مشى على رجله شكرا لله تعالى تصور في نهار وذا النهار فلا شك ان الرساله على الرسول صلى الله عليه وسلم س الحمد لله ستجد يعني مكانا مطمئنا تستقر فيه فتقرا جيدا شريك تعمل واحد في الحرب تخاير في الحرب جيب له شو رسالة يعطيك ما رساله رسالة الآن انتصر روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع تحيه الكلب وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصراء ليدفعه إلى قيصر وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس ماشى من حمص إلى الياء شاكرا لما أبلاه الله طبعا قرأ هرقلو كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أعقل الناس لا منكم شرعان وقامل على أن لا كان من أعقل الناس وأشد ذكاء وكان عالما بالأديان عالما بأخبار الرسول عالما باخبار الانبياء فما كان هذا العلم وهذا الذكاء للأل... لكي لا يستفيد منه استفاد منه في هذا اليوم وأمرته حكمته وعقله ان يتثبت يكمل ابن المفعوج قال ابن عباس فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قراه الفمس لي ها هنا اي بالشام احذا من قومه لأسألهم شفت اسأل قومه اسأل من يعيشون معه أقرب الناس إليه اسألهم ونجيبوا ليسألهم شوي كان أبو سفيان كما ذكرنا قد دخل الشام تلك الأيام إذا فهو سيكمل لنا القسط قالت أبو سفيان روي حدة عن عباس روي البخاري عن ابن عباس قال أن أبو سفيان أخباره أنه هرق الأرسل إليه بودوك الان وفي الطريق رايح ليه وخائي خلاش باتي؟ عمره ما باتي. ما نعرفه ما يعرفه زيد ذكر باللي سمع باللي دا حيال كالبيره اوصل للشام اعطى رساله عظيم بصر الشام اعطاه وقلد العلاقه مع هرقل وكي من عنا الخبزتين فعلاه ذلك كاش عقد يقولوا ما ديهش هاش دا غريب الله وحبط طبعا قال لك أرسله أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ماد فيها أبا سفيان كانت مدة هزمة فأتوه وهم بإليان فدعاهم في مجلسه في وحوله شؤون يدخل أبا سفيان وحوله عظماء الروم عظماء الروم كلهم عملاء أبو سفيان شاف لي خلاص. ثم دعاه ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ترجم وترجم فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا أنا أقربهم نسبا خاصة انظرك عنده رأي بنتي لا لا يكفي أنه فيه فيه قرابة في الأجداد الآن بنتي رأيك أنا أقربهم نساء ماشي فقال أبو سفيان أنا أقربهم نساء فقال أدنوه مني هو غير دي الدماء هو الدماء ودير هيدا خايف على رقب طلطة أدنوه مني وقربوا أصحابه مالي. قالهم أدنوه مني وقربوا أصحابه ما يصحابه يجيبونه فإحنا ثمن ما نعرفه ما يعرفون. كنا جئنا تجار لنا كم؟ وقرب أصحابه يجيبوه، عند ظهره. تخلوش قدامه. مش ما يكونش في غمزه بذب. خلف ظهره ثم قال له قل لهم إن سائل هذا عن هذا الرجل. فإن كذبني فكذبوه. أبو سفيان كيش ع كيش عرض لي كذبوه لما كذبوه. ما هو شي يشوفه إذن ما نجم يكذب حتى ولو كان ما يكذبوش عندهم عيب الكذب زائم قوة أي يكذب يحفظوها ينشروها في مكة تطخصهم على زائم قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً كذبت. خفت الجماعة لهم معايا يحكموا علي بالكذبت، كذبت في مكة ويقولوا لي أبو سفيان لا فيدي تي مشكلة هي قال اكتم احمل قول الحق ولو كان مرا ماشي قال طبعا قال ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت ثم كان اول ما سالني ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب صح ولا لا ذو نسب قال هل قال هذا القول أي الزعم هل قال هذا القول منكم أحد قبله كاين واحد سبق في مكة انه قال مثل ما قال فقلت لا فقال فهل كان من آبائه من ملك مالك من آبائه فقلت لا قال فأشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم فقلت فقال أن يزيدون أم ينقصون فبكشوا الطبيب مع المريض مش تحس أن يزيدون أم ينقصون؟ الطبيب تعالى الساعة هيرا طبيب لأنه عليك ما العلماء حتى الآن يستدلون بكلامه على أشياء الطبيب تعالى اسم، يسعى تقى لا تقصير يتبت ماشي قيمة كسرة رائبات ذر وحرب هالكثيراش هذا اللي يتثبت. يقول يزيدون أم ينقصون؟ أشرف الناس التابعون عن دعفهم قد دعفهم. أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم صخطة لدينه؟ أي كره الدين؟ شو اللي جال حاجة على الكرة؟ شو الاعذاب؟ الاعذاب العذاب قد ينطق واحد ينطر سخطت لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا هذا تغبناه وحنا يرجع فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلت له طبعا المجلس سقوت غيره ويتكلمون إذن كانت سمع هذه الأسئلة هو في فهل يغدر طبعا هو يتكلم غيرقب هو بمعادة الأسئلة هو يسأله هو يسأله هذا كي يجاوب راه هو بدير حل إلى عالمه عالم الأنبياء والمرسلين ويتذكر أو يدش والفوز أمامه أو يلصق أو يلصق يعرف الإصابة فهل يغدر؟ قال لا لاحظنا به نابوسيفيا ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها آه في عذب لك يشتعل قالك وما وجدت كلمة يمكن أن أدخلها غير هذا أنا صرت ما أدش نكذب وكل غدر صار أنا في مدة مع بنشيجير كانوا يعرض ماشي. قال فهل قتلتموه؟ قال نعم قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم؟ هو الصحي الآن هرق سحر يقول أبو سفيان يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصبر والعفاف والصلاة عبو سفيان الآن انقطع عن ذلك المجلس أظن أنه انقطع لماذا صار يتكلم بكلام خطير فقال لي قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فقلت لا لو فقلت لو كان أحد قال هذا القول لقلت رجل يأتسي بقول من قبله يعني روحي شيء قالوه من قبل وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت لو كان من آبائه من ملك لقلت إنه رجل يطلب ملك أبيه سالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وسألت أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم يتبعونه، وهم أتباع الرسول. وسألت أين يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. حتى يتم. وسألت أيرتد أحدهم صخته لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان. حين تخالط بشاشته القلوب شو صار عظماء الروم. وسألتك هل يغدر فذكرت ان لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بماذا يأمركم فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان تتركوا ما كان يعبد اباؤكم وانهاكم عن عباده الاوثان ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف والصله فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه مقدر موصله لتجشمت لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه طبعا هرقل لو قال هذا الكلام لأبي سفيان في مجلس خاص لا قلنا صرح الناس كلها يسمع ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أمام الناس بالكتاب دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعوا الى هيقل فقرأه فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى هيقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعده فاني ادعوك بدعاء الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فانت توليت انما عليك اسم الارشيين الارشيين هم فلاحون لان اهل النصارى عشام الشام الذين كانوا يقطنون الشام كلهم فلاحون فانما عليك اسم الارشيين يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء الا نعبد الا الله بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلم السكت سكت فلما قال أبو سبحانه فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصحاب وارتفعت الأصوات بدأوا أبو أبو شنا هذا الكلام الذي يقوله قيصر اليوم ما هذا الكلام لعلها نشوة النصر معهم وأخرجنا قالوا ما يلاخرجوا خطبوا. كيف يقول مثل هذا الكلام يملك موضع قدمي أرسل عن قدمي وصلت إلى شهد الكلام فأخرجنا طبعا خير بسمي طبعوا هكذا والجماعة فقلت لأصحابي حينما أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ابن أبي كبشة هو رسول الله الله عليه وسلم من أراد أن يذمه ينسبه إلى جدته ما الجدتي المجهولة لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه مالك بن الأسطر أمر بمعنى عظم عظم لقد جئت شيئا إمر أي عظيما قال فما زلت موقنا أنه سيرها أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيرها لا ندري كم مضى من وقت على ذلك الصخب ارتفاع الأصوات ساعات يوم لا ندري المهم أنه رقلا قد خلى بنفسه لا شك ونظر في دعوة رسول الله عليه الصلاه والسلام واكتملت لديه الصورة أنه نبي الحق فإنه لم يكن حقصة في رسالة الرسول ليس فيها تهديد عسكري ولا إنذار بغزو بالجيش الأحمر كما يفعل الناس لا آتي بجيش أحمر بل كانت رسالة هز القلب من الداخل يقول ابن عباس شوف الآن الامر أبلغ في الخطوره فاذن هرقل لعظماء الروم في دسكره له بحمص دسكره مثل القصر بناء عظيم ثم امر بابوابها فغلقت دوم اجتماع طارئ عظماء الروم كلهم جاوا الحمص وامر بذلك القصر ان تغلق ابوابه الناس كلها تتطابق في ساحة القصر ما الذي يريده منا قيس؟ قال فاطلع عليه خرج لهم من الشرفة فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح هل لكم في الرشد وان يثبت ملككم فتبايع هذا النبي الله اكبر ما شاء صراحة فحاصوا حيصه حمر الوحش لو يجرميت حمر الوحش إذا نفر الصيام يريدون أن يخرجوا من الأبواب حاصوا حيصة يحب بخرج فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم تلك وأيس من إيمانهم قال ردوهم علي جيبوهم وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت عني سيدكم شفتي لا تبعوا ولا تقعدوا معي وقد رأيته خاف على ملكه، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن. كان ذلك آخر شأنه. رقم. مات ولم يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يريد أن يتمنى. لماذا خوفا على الملك؟ كسر الكبر هذا خوف الجاه، خوف الملك، خوف النعيم أن يذهب عنه. كاد أن يعلن الإسلام، لكن. انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه القصه لا شك انها انتشرت يخرج السر مع الايام انظر ماذا قال قيصر انظر ما وسيتأثر بهذا الماء بما حدث كثير من النصارى فيسلمون وهذا مسيعه ان شاء الله تعالى في المستقبل وفد نجران وفد بني عبد القيس وقف وفوز من النصارى تاتي الرسول عليه الصلاة والسلام اذا شوف عليك البلاغ صح وره ما شاء يسلم صح. صح لا تدري بعض من صناع الحديث ينتشر الحديث سيسلم بعضهم كيف لكم مراقصه ورقه يا تالق الصلاه اعطيتها عمدا لانسان يضرب به المثل في الكبر والتجبر والعصيان ثقيل المهمة عقيله فداخل القاعة في البيت فوق التلفاز جاء ابنه قراها فبدا الصلاه ما فلما هذا أحكياني كيف أن أحمد الله أهداك الله تعالى قال الله يوالا قالت أنت ما حافظت قال أحسن شو ما حدثت يا تلك الصلاة لماذا لا تصلي تأثرت بدأت صار شو ما هكذا أنت أبقي الكلمة له يا رب. وسيتأثر بها بعضهم صح تأثروا تأثروا كثيرا المهم بلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام بعد شهر ما ندري فقال لاصحابي وحيا صادقا وبشرى لم تتخلف ابدا روى البخاري وابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن نكون في سبيل الله بشرى احدث هذا المعنى لا كسرى بعدها كسره لاش شوف كسره زوجه ويشقالهم فيه الرسول الصور لا كسرى بعده ودع عليهم يمزق الله ملكه شره ممزق اذا المجوس ذهبت دولتهم دون رجعة اما هرقل لا هرقل لا, لا قيصر بعدها اين في ارض الشام خرج خرج الروم غزوة المسلمون بعدين ملكوا الامور حتى خرج النصارى من الشام ودخلوا تحت حكم المسلمين أبي عبيد بن الجراح وعمر الخطاب فتح بيت المقدس خرجوا وخرجوا قاملين في المنطقة الشام ولت حكم المسلمين فلا قيصر المهم أما عن الملوك الآخرين فإليك أخضر بسرعة بيؤيجاز كانت متباينه النجاشي وان كان الملك الجديد للحبشه الذي بعث اليه النبي عليه الصلاه والسلام عمرو بن اميه الضمري اسلم ولله الحمد هاي الحبشة ولله الحبشه اثيوبيا اسلم ولله الحبشه زد ملك البحرين المنذر بن ساوي الذي ارسل النبي عليه الصلاه والسلام اليه العلاء بن الحضرمي اسلم ولله الحبشه اكسبته على وين في البحرين أمير اليمامة، وينسمع اليمامة؟ فكشبو نسي لما الكتب وذكر الكتب، إيه، وينسمع اليمامة؟ يسمع غير الكتب الخبيعة. أمير اليمامة هذا هوذا الحناف. هذا أصر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه، اشترط لكي يسلم أن يكون الأمر إليه من بعد. ماك صار شو كتبته أنا مورك. أمير ولع باب. ما شو أسمع بالدار. او كنتاو دين هذه دي رسالة الله سبحانه الله. الله اعلم وهي تجعلوا رسالة أنا موراك. ولا ما خليه. دوك يجي. دوك يجي صلى الله عليه وسلم ما, يندل يندل. ما يهموش أسلم ما أسلم نغزو. لا الذي أرسل النبي صلى الله عليه وهب الأسد هذا هدد بغزو المدينة هو سهل تهديد من وراء الجيبات سهل شوف جيبات لواحد نجي شوف قوله روح جيبات لواحد أنا نجي هاروح هارف وسائد الغساسين كيف خضعوا لملك المسلمين عندك حاكم اليمن الحارس الحميري. حالة الحميري الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه المهاجرة ابن أمية هذا أسلم لله الحمد شو عندك ثلاثة أسلم مالك البحرين مالك الحبشة ومالك الحمير مالك عمان ابن الجلندي الذي لدينا أرسل إليهما النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص أسلم ولله الحمد شوف دعوة كيف تنتشر يا رجل هذا ما يحدث في مجال دعوة إلى الله تعالى ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي ينتظر هذه دقعة المدينة ما زل ما جاوش الوصول ما يبقى ينتظر هذا المكتوف لأيدي بل لديه الكثير والكثير والكثير في هذه السنة اللي يفعلها. فبعد أن كسر جناحين عظيمين من أجنحة الأحزان قريش بالصرح والهدنه اليهود بالجلاء والقتل والصلح معهم بقي طرف ثالث من أطراف الاحزاب يقطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل ما له للفرصة يقطع منه شيء الا وهم الأعراب الذين بالجزيرة العربية قائمة طويلة أمامه عليه الصلاة والسلام قائمة طويلة أمامه بالمهمات المرحة والمخاطر العظيمة التي لا بد أن يتفرغ لها عليه الصلاة والسلام ففي الجزيرة العربية هناك بؤر للأعراب يثيرون فيها الفساد ويكثرون فيها النهب السلب السرقة إرعب الناس يلعب القوافل إنها وإن كانت صغيرة لكنها مؤلمة موجعة مقلقة الناس تقلق فأراد الرسول عليه الصلاه والسلام أن يؤدبهم وأن يردهم في جحورهم فبدأ إذن أثناء ذلك الوقت هناك بث الصرايا من جديد بث الصرايا من جديد فقد رأينا بعضها وآخر سرية شرناه ايام خيبر سرير أبان ابن سعد الآن سرية غالب ابن عبد الله الليثي غالب ابن عبد الله الليثي هذه ليس لنا معها كثير من الكلام إلا أننا نبين هذه السرية ما هدفها كان رسول الله عليه الصلاه والسلام أرسل هذه السرية للاغاره على بني الملوح بني الملوح بالقديد أو بالكديد كان يقول القديد او الكديد هذا كانوا قتلوا بعض الصحابه بشير بن سويد وأصحابه قتلوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا فهم ما يزالون يثيرون المشاكل فشلنا اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام الغاره عليهم ليلا وقتلوا من قتل منهم وتمكروا منهم واخذوا النعم جيش الاعراب للاسف فرغاد بن عبد الله ليتي وأصحابه ياخذون الانعام فاذا بجيش من الاعراب عظيم يلحقهم جاء ورأهم لم يبق بينهم وبينهم إلا مسافة عشرة تعواد صغير بطنواد شوف هنا هنا وتعود قصته فرعون مع موسى فيرعون مع موسى سبحانك شوف هم شنو بسيط صورة مصغرة استمع إلى هذه الرواية رواية إمام أحمد عن جندب بن مكيث لأنه كان معه الجهن قال بعث رسول الله عليه وسلم والسلام غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليه فذكر بعد ما حدث وشكرنا الظفر قتلوا من قتلوه وأخذوا النعم فتوجهنا قافلين اي راجعين وخرج صريخ القول صريخ ليقول الغوث الغوث النجد النجدة فخرج الصارخ القوم إلى قومهم مغوثا وخرجنا سرا وأتانا الصارخ لحقوبين فجاءنا ما لا قبل للنبي جيش مستحيد قاتل جيش من العرب حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم صور كرامة الله تعالى للعباد كرامة سيل نيجي هذا واد وادنا ناشف قال دوبي قلت لا لك صبش فيه مطر ما صبش مطر اصلا اقدر بارسال واد في ذلك البطن قال فسال بيننا وبينهم وحال بيننا وبينهم بعثه الله تعالى من حيث شاء من حيث شاء لا ندري ما راينا قبل ذلك مطرا ولا حالا فجاء بما لا يقدر احد ان يقوم عليه فلقد رايناهم وقوفا هذا وقتين فلقد رايناهم وقوفا ينظرون الينا ما يقدر احد منهم ان يتقدم ارجعوا بحقهم الحد لا قدرتم فسبحان الله الذي لا اله الا الذي عليك يريك الله تعالى العجل توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وبعد ذلك ان شاء الله تعالى تاهب الصحابه لغزوه غزوة يخرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الآن نحن في ربيع الثاني ها؟ الآن في ربيع الثاني غزوة ذات الرقاء نأتي عليه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القابل نكتفي بهذا سبحانك الله بحمدك أشهد الله إلى الأن